بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد Del lo